فَتُقَاتِلوا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا الناس النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله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 كل ضلالة في النار فلا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته علينا وتوفيقه متواصل في كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامى النقدسي وهو المصنف العظيم الذي نقر لنا عقيدة السلف الصالح والسلف هم الرسول والصحابة والتابعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فهو على حد فوصلت فينا القراءة إلى قوله رحمه الله ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك السؤال الأول فيما يتعلق بما مضى شرحه وبيانه قال نصفه سبحانه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك لا نتعدى ذلك فكيف يكون الاعتداء أو التعدي في وصف رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى كيف يتعدى المسلم نعم ما وصف الله به نفسه اضرب لي مثال نعم يقول نصف الله بما وصف لا نتعدى في الوصف اضرب لي مثال كيف يكون التعدي في الوصف أن يصف الله، أي نعم، أن يوصف الله بما لم يوصف به نفسه، نعم، ولم يصف به رسوله. هذا التعدي هذا التعدي فمثلا أثبت الله لنفسه أن له سمع، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصفك لله بما وصف به نفسها أن تقول له سمع يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تعدي ذلك أن تصف الله بأن له أذن هذا تعدي ما قال الله له أذن لكن قف حيث وقف القوم من السلف ورأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مع علم وقفه ولا تتعدى ذلك لأن الأصل في باب الأسماء والصفات أنه توقيفي وليس اجتهادي أنه توقيفي وليس اجتهادي ولما تعدى الواصفون من أهل البدع في وصف الله ما ليس لهم به علم وقعوا في التشبيه والتعطيل كلا كما قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه من العلم نقلك للخلاف سفاحة سفاحة بين الرسول وبين قول فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التشبيه والتعطيل فمن ظل في باب الأسماء والصفات إنما كان سبب ظلاله أنه لم يلتزم طريقة السلف في وصف الله بما وصف به نفسه سبحانه بل تعدى طريقة السلف رحمهم الله وصار يصف رأيه وصار يصف الله بمقتضى هواء ورأيه وذلك أن أنه تبادر ذهن المعطلة عندما سمعوا أهل السنة يقولون أن الله يتكلم كلاما يليق بجلاله تبادر إلى ذهنهم أول ما سمعوا صفة عن صفة الكلام في القرآن وكلم الله موسى تكليما فحضر في ذهنهم التشبيه أن المتكلم يتكلم إذا كان له فم وله أوتار صوتية وله أبراص وله لسان فإذا تكلم الرحمن لزم أن يكون مثل الإنسان له كل ذلك وهذا يلزم أن يكون مخلوق والله يقول ليس كمثله شيء فتسارعوا إلى التعطيل بدأوا بالتشبيه أولا تفروا إلى شر مما هربوا منه فأول ما تبادر إلى ذهنهم إيش؟ التشبيه ثم فروا إلى شر منه والتعطيل. والجواب أنه لا يلزم من كون أن الله يتكلم كما وصف نفسه أن نعتدي في ذلك فنقول أن كلامه ككلامنا فإننا لا نتكلم إلا بلسان وحتى نتقن الكلام لابد أن يكون لنا مقدمة مقدمة من أسنان وأضراص ولسان وحبال صوتية وتجويف فم كل ذلك صفة المخلوق ولا يلزم من كون الخالق وصف نفسه بأنه يتكلم أن يكون كذلك سبحانه نعم أن يكون كذلك تعطلوا قالوا لا يتكلم الله فإذا إيش تقولوا في صفة في في قوله وكلم الله موسى تكلما قالوا كلمه جرحه بمخالب الحكمة من الكلم وهو الجرح فهنا حرفوا فاعتدوا على النص ما سووا اعتدائهم للنص إعمال العقل والفلسفة فجحدوا بهذه العقليات النقليات فعصوا رب الأرض والسماوات تدعو في دين الله ما لم ينزل به سلطان سبحانه وتعالى إذا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو على أصحابه آيات الصفات حيث أنه ما كان إذا نزل عليه القرآن يتلوه في أربع حجرات في بيت عائشة تسمع عائشة تسمع حفصة، تسمع أم سلمة إلى غير ذلك بل يتلوه على الصحابة حتى يكتب عنه الوحي فعندما يتلو عليهم القرآن صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه كان يحضر في مجلسه مختلف الناس نعم من هو حديث عهد بإسلام والعالم والأدنى والأعلى في العلم وما كان يقول لهم لما يتلوا عليهم وكلم الله موسى تكليما وهذا تأكيد ما يقول هذا الظاهر هذا غير مراد إنما كلمه بمخالب الحكمة هذا مجاز فدل ذلك على أن هذا القول مبتدع نعم وهو تحريف الصفات عن ظاهرها آيات الصفات عن ظاهرها المراد من قبلي رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى إذا لا نعتدي فنقول يلزم كذا وكذا من نقول نثبت هذه الآيات التي نزلت على رسول رب الأرض والسماوات إثبات بلا تشبيه إثبات لا يلزم منه تشبيه نقول له كلام كما وصف به نفسه له سمع كما وصف نفسه له بصر كما وصف نفسه نعم لكن لا يلزم من هذا الإثلاط التشبيه وننفي عنه سبحانه ما نفى عنه ما نفىه عن نفسه سبحانه وتعالى ولا يلزم من هذا النفي التعطيل يعني إذا نفى عن نفسه النوم فقال لا تأخذه سنة ولا نوم وأعرفوا قاعدة فإن الإثبات يكون مفصل والنفي يكون مجمل في نعم طيب في لما قال سبحانه عن نفسي لا تأخذه سنة وهي النعاس لا تأخذ الله نعسى نعسى واحدة منذ أن خلق السماوات والأرض سبحانه لم ينعس نعسى واحدة نعم ولا نوم لا يلزم من نفي النوم عنه والسنة التي نفاه عن نفسه أن ننفي عنه بقائ بقية الصفات التي أثبتها لنفسه ولا لا فنثبت بلا تشبيه وننفي النقص عنه كما نفاه عن نفسه لكن بلا تعطيل بلا تعطيل فننفي عنه أي صفة نقص وننفي عنه ما نفاه عن نفسه ونثبت له ما أثبته لنفسه ما نتجاوزه ورنعتدي في ذلك وسبحان الله ما أعنت أسئلة يهود أو بني إسرائيل فقد سألوا موسى كما جاء في بعض الإسرائيليات أنهم قالوا هل ينام ربك؟ ربك ينام فأوحى الله إليه أن اتخذ إناء من زجاج إناء من زجاج وقم فصلي فقام موسى كما قيل يصلي فلما أخذته سنا والسنا هي النعاس ماذا حصل فينا الزجاج أنت الكتاب الذي في يديك وانت تقرأ بل المقود وأنت تسوق نعم إيش يحصل له للكتاب ينطرح من يدك فجأة ويسقط رأسك ثم تقوم منتبيا هذه النعسة قال ابن حبان النعاس متعلق بالعين والنوم متعلق بالقلب النوم يغبط القلب والنعاس لا يتجاوز العين فالمقصود أن موسى لما نخلته نعسة سقط هنا زجاج وتحطم فضرب لبني إسرائيل مثلا ليعتقدوا أن ربهم لا ينام أن الله لو أخذته منذ خلق السماوات والأرض إلى زمن سؤالهم نعسى واحدة لتحطمت السماوات والأرض وتلاشت لكنه يمسك السماء نعم يمسك إيش السماوات أن تزول فلا تزول وجعل في الأرض رواسي أن تميد بكم تضطرب لا إله إلا الله والرياح الرياح ليس لها عقل فتجري هنا وهنا وليس لها جسم وإنما تسير بأمر الله يصرفها كيف شاء المقصود أن نفي النقص عن الله كما نفاه لا يقتضي أو لا يلزم منه نفي ما أثبته لنفسه فخذ هذه القاعدة نثبت لله ما أثبته لنفسه السمع والبصر والكلام بلا تشبيه لا يلزم من ذلك التشبيه وننفي عنهم نقص بلا تعطيل ولا نتعدى الكتاب والسنة في ذلك بآرائنا وأوائنا وأذواقنا والتقليل للطوائف التي ظلت كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم ممن ظل في باب الأسماء والصفات نعم نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه وقد تكلمنا عن الفرق بين المحكم في الدرس الذي مضى والمتشابه إلى أن وصلنا إلى قوله ولا نزيل عن صفة من صفاته لشناعة شنعت نعم فنحن نثبت ما وصف الله به نفسه ولو شنعت علينا المعطلة أتدرون أن المعطلة إذا سمعون معشر أهل الحديث نتكلم بما من الله علينا من الهداية والحمد لله بوصفه بما وصف به نفسه في القرآن فنقول أن الله سميع أن الله بصير أن له وجه لأنه قال عن نفسه ذلك عاد الله أن نكذبه فيما قال قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك فأثبت أن له وجه لكن لا يلزم أن يكون كوجوهنا نعم هم أول ما تقول أن الله وجه مباشرة يقول الوجه الوجه له أنف الوجه له حاجبين الوجه كيف نصف الله ذا نعوذ بالله فيعطلون صفة الوجه نقول هذا الكلب له وجه الكلب له وجه والإنسان له وجه فهل يلزم من كون الكلب له وجه والإنسان له وجه واتفاقهم في الأسماء أن هذا وجه وهذا وجه أن وجه هذا كهذا كلا انظر إلى وجه الكل وانظر إلى وجه الإنسان اتفاق الأسماء كما قال شيخ الإسلام من في كتاب الحموية اتفاق الأسماء لا يعني منه ولا يرزل الاتفاق المسميات فهم شنعوا علينا قالوا إذا أنتم مجسمة إذا أنتم حشوية إذا أنتم مشبهة هذه التشنيعات التي رمونا بها أهل البدع والمحدثات لا تغير قولنا في العقيدة الموروثة عن السلف والتي أخذوها عن رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم كما أننا اليوم لم نتغير والحمد لله عن طريقة أهل الحديث ونحن نسمع مبتدعة أهل الشام ومصر وتركيا وغيرها من البلدان المجاورة لنا من الصوفية يرموننا معشر أهل الحديث بأننا وهابية يقولون مسقتينا لطريقتنا السوية والتي اتبعنا فيها رسول رب الأرض رسول رب رسول رب البرية سبحانه صلى الله عليه وسلم يقولون أنتم وهابية ايش معنى هذا معناكم معنا أنكم جئتم بدين جديد اتبعتم فيه رجل اسمه محمد بن عبد الوهاب جاء بشيء لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم تكرهون الصلاة على النبي وتكفرون الناس وغير ذلك مما يشنعون به علينا فنقول نحن ثابتون إن شاء الله على طريقة أهل الحديث ما دام أن هي الطريقة الموروثة عن الرسول صلى عليه وسلم والسلف وقد روى مالك في موطئه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي نعم كتاب الله وسنتي وقال ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض كما في حديث فإذا نحن تمسكنا بالكتاب والسنة ما يضرنا تشنيع مشنعين علينا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أوحي إليه وتلقى الصحابة الوحي عنه حتى نقل إلينا من طريق الرواة الثقات. نعم هو نفسه التهم وشنع عليه فثبت صلى الله عليه وسلم لم يزخ لحظة واحدة وهم يقولون عليه ساحر وهم يقولون عليه مجنون وهم يقولون عليه كذاب وهم يقولون عليه كاهن هذه أوصاف شنيعة جدا صبر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ما أتى الذين من من الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون هذا طغيان أن يأتيهم الرسول الشريعة المنزلة من رب الأنام فيقولون إنه يتكلم بكلام الشيطان هو ساحر كذاب أو ساحر أو مجنون أو كاهن هذا وصف شنيع لكن النبي ثبت والله يقول لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسنة وحيث أن أمرنا بالتأسي بالنبي إذا لابد أن نثبت كما ثبت صلى الله عليه وسلم مهما شن علينا من أوصاف نعم كاذبة فاجرة فإننا نصبر كما صبر أولو العز من الرسل وآخرهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فوصف بأنه كاهن أنه ساحر أنه مجنون أنه كذاب فثبت فنحن باقون ثابتون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم سبحان الله كلما عرف أهل الحديث بسنة ينشرونها تخالف مبدأ من مبادئ أهل الأهواء صنعوا لهم واخترعوا لهم تسمية ليشنعوا بها عليهم فكان أهل السنة أهل الحديث يظهرون الإثبات لله إثبات الصفات من غير تشبيه ولا تعطيل فكانوا يقولون عليهم مجسنا تنفيرا عنه نعم وكان أهل الحديث ولا يزالون يظهرون التوحيد والرد على الصوفية وأهل الشرك الذين يدعون غير الله ويعطون الرسول مقاما لم يصفوا به الله فيغلون فيه فيقولون فيصفونه بعض صفات اللهية فينكرون عليه أهل الحديث ويقولون أن أحسن مقام تصفون به الرسول مقام العبودية كما وصفه الله فقال سبحانه الذي أسرى بعبده فلما عرفوا بهذا سموهم وهابية وكذلك اليوم عرف أهل الحديث أيضا في العلاقة بين الحاكم والمحكوم بأنها علاقة طاعة ونصيحة ومحبة الاجتماع عليه وتأليف القلوب عليه كما قرر ذلك أهل الحق في كتب العقيدة نعم قرروا ذلك وأن وأنه لا يجوز التشنيع على السلطان لا بالتلويح ولا بالتصريح وغير ذلك مما أظهره أهل الحديث فيما يتعلق في باب الجهاد وأن النبي لم يكن هديه جهاد الأعداء وقت الضعف بل هذه بدعة في الجهاد أن يجاهد الأعداء وقت الضعف فقال علام العثيمين يا معشر إخوانا الفلسطينيين لا تضرب اليهود فتحسنوا منهم خمسة فيقتلوا منكم خمسين أو مئة فهذا فهذه نكاية معكوسة وهذا ما يجوز فحشنا عليهم أهل الحديث أخطاءهم في الجهاد وأخطاءهم في معامرة الحاكم وفي مسائل التكفير وفي ما أحدثوه من منهج في الدعوة مخالف لمنهج السلف من إغارة التمثليات والنصرحيات والتحزب في الدين وتفريق المسلمين إلى أحزاب وشيعة فرموهم بقولهم هؤلاء جامية فهذا لا يزال موجودا. لا يزال موجودا فلا يجوز أن نتحرك قيد أنم عن طريقتنا ما دام إننا والحمد لله متمسكون بما جاء في الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم فما أحسن قول ابن قدامة صاحب كتاب المغني ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت لأننا لو أزلنا صفة من صفاته لشناعة شنعت إذا نحن عبدت من عبد أولئك الذين نريد أن نرضيهم فنستحل أن نزيل صفة لكي نرضيهم نعم فمن استحل أن يزيل صفة وصف الله بها نفسه لكي يرضي هؤلاء فاستحل أن يزيل صفة فإنما عبدهم هم ليرضيهم هم وإنما الشأن أن يرضي الله كذلك إذا اتهمك أهل البدع بوصف شاء لا يليق بك فتغيرت ترضيهم واستحللت أن تتغير قلت حلال فإنما أنت عبدتهم لترضيهم ما عبدت الله فعبادتك لله مقتضى الثبات على الطريق حتى الممات لأنك إنما تعبد رب الأرض والسماوات سبحانه ولا تعبد هؤلاء فإن هؤلاء يموتون الجن والإنس يموتون والله لا يموت لا إله إلا هو كما قال عن نفسه كل شيء هالك إلا وجه لا إله إلا هو فالله أحق أن ترضيه لأنه لا يموت سبحانه هو الخالق الرازق المنعم نعم قال ولن نتعدى القرآن والحديث هنا دلغت القراءة آخر ما قرأناه وهذا تأكيد لما سبق أن وصف الله بما وصف به نفسه وتسميته بما سمى به نفسه طريقة توقيفية يعني ليست مرجعها إلى العقل كما يصنع الأشاعرة فإن محل الإثبات والنفي عندهم ما هو العقل فإذا جاءت صفات تخالف العقل نفوها وإذا جاءت صفات توافق العقل قبلوها نعم فبماذا تفسرون معشر المعتزل السمع والبصر قيل نفسر السمع والبصر بالعلم سميع بصير يعني أنه عنده علم لا إله إلا هل الله أثبتتم لله العلم نثبت لله العلم حرفتم السمع والبصر إيه نعم حرفنا السمع والبصر من منزع الذي يجعلكم أن تثبتوا لله علم صفة العلم وتقول علم يليق بجلاله فقولوا له سمعا وبصرا يليق بجلالته لكن المرجع كان لما كان عندكم الهوى أتبتم العلم ونفيتم السمع البصر فالقول في بعض الصفات القول في الصفات الأخرى يحدث حدوة ولا يكون الكلام في الشريعة متناقضا لأن الشريعة جاءت بمتماثلات لم تفرق بين متماثلين ولم تجمع بين مختلفين طيب ولا نعلم كيف, كيف كيف كنها ذلك كنها ذلك أي صفة يصف الله بها نفسه نعم كما قال الله تعالى يد الله فوق أيديه هذه في البيعة إنما يبايعون الله الذين يبايعون الرسول ذكر الله عن الذين يبايعون الرسول في القرآن قال إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وهذا حق فيده سبحانه وتعالى فوق أيدي المخلوقين كلهم ففوق أيدي الناس ومنهم الذين بايعوا الرسول لأن الله أينه في السماء فيده فوق أيديه لا إله إلا هو نعم من يبايعون الله، فإذا عرفنا أن الله يد لا يلزم منها المفاصل، ولا يلزم منها الجلد، ولا يلزم من الجلد أن يكون، ولا يلزم اللون، ولا يلزم الدم واللحم والشح، نعم، فلا يجوز أن نعتقد أنه يمكن أن نعلم كنها ذلك. لنقول نقول نقتصر ونقف حيث وقف الكتاب والسنة في وصف رب الأرباب لا إله إلا هو ولا نعلم كلها ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن فلا نعرف الكيفية نحن نعرف المعنى من جهة اللغة ونثبته كقوله الرحمن عرش استوى فنعرف أن الاستواء هو الاستعلاء والصعود والاستقرار معاني الاستواء لكن ما نعلم كيفية استواء الله جل في علاه وأذكر لكم بهذه المناسبة ما يدل على أن العام إذا أعمل العقل في صفات الله ظل كما ظلت الأشاعر والمعتزلة قبلهم فيتبادر الذهن العامة أسئلة سببها أنهم قاسوا الله بخلقه منها يقول العام بعض العام ربما إذا قلتم أن الله ينزل في كل يوم في الثلاث الأخير من الليل فامريكا فيه ليل والسعودية فيه ليل واليابان فيه ليل فهذا يلس من الله يكون نازلا أبدا ليل ليل ليل هنا وإذا انكشف الليل من هنا ذهب الليل هنا السؤال هذا لماذا لماذا جاء عندهم هذا التصور تصور كيفية النزول قال صلى الله بخلقه لو أنهم قالوا له صفة النزول المستقلة به ليست كنزولنا صفة النزول ليست كنزولنا لمن قدح في ذهنهم هذا الظلال أنه يلزم ويلزم وأذكر طبيبا باكستانيا كان يقول بوحدة الوجود أو كان حلوليا يعني يقول الله في كل مكان وكنت صلي معه في أحد المساجد بالطائف وما كنت أدري أنه حلولي على عقيدة أهل الحلول وقد كفر الحلولية الأجري في كتاب الشريعة لأنهم يكفرون بقوله تعالى الرحمن العرشي استوى وغير ذلك مما وصف الله به نفسه ما كنت أدري أنه كذلك الحقيقة ما كنت أدري أنه كذلك حتى أفصح عن مذهبه وعن حلوليته ف أهديته كتاب الذهبي الذي ذكر فيه عشرات الأحاديث والآيات التي تدل على فوقية رب الأرض والسماوات وعلوه على خلقه وهو كتاب العلو للعلي الغفار وكان يقرأ العربية وإن كان عجمي لكن يقرأ العربي وكان صاحب لحية وليس من هالأطباء الذين يعني أثار العجمة على وجوههم من إزالة اللحية وغير ذلك إنما ظاهره الصلاح لكنه فاسد الاعتقاد ما درس عقيدة السلف رحمهم الله نعم فأخذ الكتاب ثلاثة أيام وصار يدرسه وكان في الكتاب نقل لشيخه هو كان من بلاد العجم من باكستان وهم يعتنقون المذهب الحنفي متعصبين له وكان في هذا الكتاب نقل عن أبي حنيفة يقول أبو حنيفة نقل عنه الذهبي أنه يقول من قال أن الله في كل مكان يعني في الجدار وفي الأرض وكذا وكذا فقد كفر نعم ولا شك أن أبو حنيفة على ذلك لأن الذي يقول هذا يجحد قول الله تعالى آمنتم من في السماء ولم يقول من في كل مكان فكفر أبو حنيفة في هذا الكتاب من قال أن الله في كل مكان وبخاصة حديث الجارية واضح في صحيح مسلم حديث معاوي بن حكم السلمي أن النبي سأل جارية قال لها أين الله فقالت في السماء قال من أنا قالت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة هذا واضح أن الله في السماء أي على السماء وليس في معنى المداخلة هنا لأنه قال سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحى ولم يكن المقصود أن يحفر الأرض ويمشي في داخلها في تطلق ويراد بي على على قرينة لأنه قال الرحمن عرس مستوى والعرس فوق السماوات إذا يكون فيه هنا بمعنى على حسب القرينة أو في أحيان تكون تدل على ظاهرها أدخلت يدي في الجرة فهذه على ظاهرة تختفي المداخلة لكن إذا جاءت قرينة تصرفها عن المداخلة فمع القرينة قال أمنتم من في السماء أي من على السماء نعم فبعد ثلاثة أيام ويقرأ في هذا الكتاب اهتدى سبحان الله إلى عقيدة السلف فقابلني بعد صلاة العشاء في المسجد فقال الآن أنا على عقيدة السلف في أن الله في السماء لا إله إلا هو ورجع ولكن بقيت البدعة لأننا لنكم تعرفون أن البدع من الصعوبة أن تخرج تحتاج إلى قوة علمية حتى يتطهر المبتدع منها من أجل ذلك خاف عمر من صبيخ الذي أظهر بعض البدعة فبعد أن أظهر توبته صبيخ أمهله سنة كاملاً ألا يجادس أيضاً؟ هذا التوبة يخشى أن آثار البدعة بقيت، أنها تسعى باختلاع بدعة من النفس، شيء يعتقد المبتدع أنه يتقرب به إلى الله المهم وبينما أنا أمشي بعد إظهار التوبة، قال بقي شيء واحد، أجيبني عليه. لم يفهمه من الكتاب. ما هو؟ إييه، ولا شك أن كل الحاضرين الآن سيجيبون عليه. لأننا ذكرنا القاعدة فيه والحمد لله ودرسناها فقال لي الأرض الآن الأرض نعم كروية السعودية هنا واليابان من ورائها الأرض كروية اليابانين يقولون الله فوق أنتم معشر السعودية تقول الله فوق فكيف هذا؟ كيف نثبت الفوقية لله نعم وهذا المبدأ معلوم يقول الأرض كروية اليابان خلف الكرة الأرضية ونحن في أمام الكرة أو نحن ما قال لا شك أنكم كلكم مستعدون للجواب على هذا نعم تتجاوض الأخ إيش تقول لأنك تقول قلت هذا لأنك إيش لا خله يجاوب إيش تجاوب عليه السؤال يقول أنا معتقد معقيدة السلف إن الله في السماء للنصوص التي ظهرت لي من الكتاب ينزل ربنا إذا كان ينزل فهو في السماء وقوله يخافون من ربهم من فوقهم يعني الملائكة نصف الفوقية من فوقهم إن الله فوق الملائكة والملائكة في السماء قطت السماء وحق لها أنت ما عليها موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد من فوقهم فاقتنع بالظاهر الأدلة لكن بقي له شيء عقلي شيء عقلي رواسب وهي أن الأرض يقول كروية فأنتم في السعودية تقول الله فوق وراءكم اليابان يقول الله فوق وأنتم تقولون الله فوق فهمتم؟ فبقي هذه الشبه يعني يقول لو زالت أنا على قيد السلف مئة في المئة فايش الجواب عليه؟ ها الجواب عليه آله السماء طيب صحيح بس يقول هذا يرسم النقود شو وقت أبنا وجبنا في مسألة نزور الله في سورة الأخير ذكرنا قاعدة ولا لا وإيش القاعدة اعتمدنا عليها في الرد اللي يقولون أنكم معشر السعودية نهاركم غير نهار أمريكا هنا ينكشف عنكم النهار ويأتي الليل هناك في كل بقاع الأرض الليل يتتالى يتوالى فذكرنا قاعدة في الجواب عن هذا هي نفسها القاعدة نرد بها على الطبيب هذا ما هي ايش قلنا ها يا أخ قياس الله بخلقه أنتم لما تصورتم أن كنهت صفة الله كصفة خلقه جاء عندكم هذا الاضطراء لو قلتم أن الله ليس كمثله شيء إن جاء عندكم الطريق فلا يمكن يقاس بخلقه حتى يقول يلزم هنا فوق هنا تحت نعم فقستم الله بخلقه فلا يحل لكم تقديم العقل على النقل النقل قال أن الله في السماء في سورة تبارك هذا النقل قال أمنتم من؟ في السماء هل تجد أصدق من الله قيله؟ أم هل تجد أصح من الله حديثا لن تجد فقال في السماء في السماء وهذا من الإيمان بالغيب من الاعتراض على الإيمان بالغيب تقول لا لو قلنا أنه في السماء للزمه ثم تأتي بلازم زم الكرة الأرضية هذا قل هذا العقل دفعت به النقل ويواجب عليك أن تسلم بما قال محمد وقال الله تسليما وتلغي العقل فكونك ما فهمت لا يعني ابطال النص كونك ما فهمت الله قال وما وتيت من العلم إلا قليلة الروح اللي بين جنبيك هذه تعرف كنهتها هي الآن تضحك بها وتعبر عن نفسك وتشير وتغضب كلها بالروح فضل الله ثم الروح هل تعلم كنهة الروح؟ كلا وأنت ترى المحتضر يحتضر وهو في الغرغره ثم ما تشعر إلا شخص بصره قال النبي إذا مات الميت فخرجت روحه تبعه بصره ما تشوف الروح تخرج فقط تشوف البصر شخص ثم تغلق عين المتوفى كما في السنة إذا أنت ما تعرف كلها الروح، فكيف تريد أن تريد أن تقيس الخالق بخلقه وتعرف على كلها فتقول يلزم ويلزم، فترد النص. هل يكون أنك ما رأيت الروح وما تعرف كلاتها؟ هل يلزم إبطال الروح التي تكلم الله عنها في القرآن؟ فقال يسألونك عن الروح. قل الروح من أمر ربي، من أمر ربي، وما أتيتم من العلم إلا قليلة. الذي يكفر بوجود الروح يبقى في دارت الإسلام، نعم أجيبه. الذي يقول ما في روح؟ يكفر ولا لا لماذا؟ لأن الله ذكرها في القرآن وقال أنها من أمر ربي. وكون الإنسان ما يعرف كنهتها لا يعني أنها باطلة. لأنها من أمر ربي وعلمه. وقالوا ما أتيتوا من علم إلا قليلا. وكذلك قال عن نفسه أن فوق العرش سبحانة. فكل إنسان على الأرض يقول فوق وهو مؤمن ولا يناقذ قول ربنا ويبطله بكون أنه لا يفهم ذلك فإذا فعل ذلك فقد كفر بقوله آمنتم من في السماء كما كفر صاحب الروح الذي كفر بها بالروح لأنه لم يفهمها ولم يعرف كنهادها نعم، فعدم معرفة الشيء ومعرفة كل لا يعني إبطاله، بل بل إيمان به من مقتضيات الإيمان بالغيب، وقد قال الله تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، مفهوم؟ وهذه قاعدة جديلة، فانتبه لها واحفظها. طيب، الآن شرع رحمه الله ينقل لنا عن السلف. ما قعده من القواعد التي بدأ بها رحمه الله في كتاب هذا العظيم إيش؟ لمعة الاعتقاد فبدأ النقل عن ذلك العالم الكبير والإمام الجليل القرشي صاحب الفقه الدقيق الشافعي محمد ابن إدريس والذي ظلمه متعصبة الأحناف بحديث كذبوا فيه على نعم سيد الناس صلى الله عليه وسلم فقالوا سيكون في أمتي نعم رجل أضر على أمتي من إبليس وهو محمد بن إدريس ولا شك أن هذا الحديث كذب كذبوا فيه على الشافعي ليشنعوا على مذهبه رحمه الله وهو معصوم وهو معصوم عن هذا الحديث أقصد وليس العسمة لأحد بل هو يقول الشافعي إذا رأيتم يوم أني أختار قولا وعلمتم أني أخالق الحديث فاعلموا أنه قد أصابني جنون جنون نعم هذه كلماتهم رحمهم الله منهم الشافعي ف نسبته إلى شافع من أجل ذلك سمي بالشافع من بني المطلب من بني عبد مناف فهو مطلب من أهل البيت وهو يلقب بعالم قريش عالم قريش رحمه الله وله مواقف عظيمة في الدفاع عن السنة والرد على أهل الأهواء وإذا رد أن ترى قوة الشافع في الفقه فقرأ له كتاب الأم وانظر إلى مناظراته مع حسومي في الفقه فإنه لا يكاد يثبت أمامه فقه إلا وحجه وهو صاحب القلئ الكريم العظيمة مع أن تعلم الحديث أو يتحجته من تعلم علم الحديث لا يكاد يقوى إنسان أمامه فيناظره نعم طيب قال رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله طيب ولا شك أن الذي لا يؤمن بما جاء عن الله لا يؤمن بالله على مراد الله أي على مراده الله فلا نفسر تفسيرا محدثا من عندنا على مراد الله فإذا جئنا بتفسير محدث فقد ابتدعنا فلابد من أن نضبط تفسير آيات الصفات بأنها على مراد رب الأرض والسماوات ولا تكون على مراد الأشاعر والجهمية نعم فمثلا لما قالت الجهمية في قوله تعالى ومحرفين وكلم الله موسى هل وافق مراد الله لما قالوا كلمه بمخالب الحكمة ونفى صفة الكلام عن الرحمة نعم ما وصفوا بما وصف الله به نفسه بل تدخلوا في التفسير ما آمنوا بما جاء عن الله على مراد الله واليوم نعاني نحن من منظمة حقيقة غلط في بعض الآيات فانتبهوا لها وهي منظمة العجاز العلمي للقرآن فيذكرون أشياء أحيانا تكون صحيحة لكن أشياء فيها تحريف لكلام الله وتلو به أعناق الآيات اتفق مع نظرياتهم وهذا محرم أيش الخطورة في تفسير القرآن بالنظريات الخطورة أن النظريات قادرة للتغيير نعم فلا ربما